وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعة التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1437 للهجرة الموافق التاسع والعشرون من شهر يناير عام 2016 للميلاد نتواصل مع كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى باركس لما عنتي جمعات معلتي علت عسرت شعتاء ربيع الثاني شحن أربعة مئة سلاسان شوعة هجرية كمون عسران شاعة يناير كلتا شحن عسر شدشتان ميلادي إن شاء الله التي بقد صالي نوستوزل لنا درسين أي أصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كمون بشرح ما التيون بن عثيمين رحمه الله نوازدو زلناخن كتسل أبزحل في درسي بزعب معنى لا إله إلا الله ترقمنا لا إله إلا الله تفسيرنا لا إله إلا الله انتايمو خانو وسيدنا لما أنتم بأري بزعب شهادة أن محمدا رسول الله زبل كنوازد يقول المصنف رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سوره التوبه الايه 128 ومعنى شهاده ان محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله إلا بما شرع مباركا شيخ محمد بن عبد الوهاب انتهي بلال مالتيو ودليل شهادتي ان محمدا رسول الله مبره و دليل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاخرب بمخانم قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهي بالقران لقد جاءكم رسول من انفسكم مبارك مسيكم الله لؤخي أَمَّكَا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَيِّمْ مِنْ جِنْسِكُمْ تَعْرِفُونَهُ كَابَاكُمْ إِلِيْخَلْكُمْ أَلَّقُوا تُفَلْتُ وَسَبْ يِبْلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد والسنة حزومت يومنا عزيز عليه ما عندتم أي يشق عليه انتداء بكم عناد قيركم الرسول صلى الله عليه وسلم يخبدهم اسلمنا انت دعازي تقبلكم توحيد والسنه عند حرزي تقبلكم حريص عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم تغدا سايومي بالرب سبحانه وتعالى امتى يمزغدسو الرسول صلى الله عليه وسلم اسلمنا اب توحيد كتعطو حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم نمؤمنين دماني انت يا الله وسلم رؤوف الرحيم رؤوف دنگاصه يا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحيم دمارو هرويم فبقى الرسول الله صلى الله عليه وسلم مسمؤمنين رحيم دنگاصه النيرون والرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حدث باسلموا توحيد اتيو يحقوسنيروم حتى اليهودي ابو اطعبه القاسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم تمعز مسبولو ما اسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ذا تحقق سواسيون كبتاق الزمانج الشيخ من عثيمين نزا آزي أخ شرح لنا قوله من أنفسكم أي من جنسكم بل هو من بينكم أيضا كما قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة الآياء الثانية بأركز من أنفسكم كبير لنقول له أي من جنسكم كابا خوميو تفلطوائهم مالاتيو إذن خبقوني كفار قريش ازغل صادق الامين بلوهن يا ربن رسول صلى الله عليه وسلم صادق الامين بلوهن يا ربن لكن مزغل تاسلمنا حزوم مسمسو قولوا لا إله إلا الله تفلح مسبلوهن نزال لا إله إلا الله مقبال أبي أم أجعل الآلهة إلهن واحدا إن هذا لشيء عجام دابلو اسلمنا توحد قدف ومالتي ابكال آية انتهي بالرب سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ربي لإخوة من رسول صلى الله عليه وسلم في الأميين. أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. ما هي من مالتي. ما هي من نجلل. زي كر، زي نبب، زي صحف تقينو أمي نبلو. فبقى أبزوم أميين الرسول صلى الله سلّم رب سبحانه وتعالى من صلى الله عليه وسلم لإخوة. أبتقي جيدنا عرب. بوزحم اي صحفو اي ببو سلزنبرو اميين الو رب سبحانه وتعالى سميوام رسولا منهم كاب اوب الرسول صلى الله عليه وسلم كاب قريشي دافلتوا من كل لوقن ان بالليلوم نزاد توحيد مقبال ابيهم بعل ابو جاهل وابو لهاب وغيرهم مالتي يترو عليهم آياته مخاء قرآن قرؤوا لهم نيرم دم ما قال يوم زسلمون نيرم مالتي قال لهم دمانة القرآن خي تسمعوا واتواجدوا أبلوا يبلون يا رمالتي رم ماذا قال صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد كأسئلهم صلى الله عليه وسلم ويزكيهم أي يطهيرهم من تخطريهم كب شركي كتخطريهم كب خرافات نعم من تاي قوة دمالتي دم ويعلمهم الكتاب قرآن كعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمه اه شباب الحكمه انت ما درسها اعزائي اه شباب الحكمه بمعنى السنه الكتاب الحكمه ستتغصا تتغصا بمعنى السنه القران كله قزه الكتاب والحكمه ستتغصا ت حكمه سنه مالته لذلك صلى الله عليه وسلم قران حزمه يضم حديثنا نتائلهم، أتيت القرآن ومثله، ومثله معه، كمت القرآن وحي زخونا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دماء وحيو، وما ينطيق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل شيء، كب وحي إزور دوم نرو كب سماي، كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كان مزقن أب تفعات يوم نرو، أب كفري أب شركيات يوم مبل، مخاق قلت سزقونة تفات والعياذ بالله بدحرزي حريص عزيز عليه ما عاندتم تمالتيا أي شق عليه ما شق, ما شق عليكم من رسول صلى الله عليه وسلم يخبضوني يتي إسلمنا زي مقبال من رسول صلى الله عليه وسلم تقونوا مالو مالاتيو يخبضون مغنياته حدث أب كفريك موت كله من رسول صلى الله عليه وسلم. يخب دوميو رهروه رهرو دن قاسي سلازن صلى الله عليه وسلم بدحرزي انتهى لرب سبحانه وتعالى حريص عليكم اي على ما على ما ينفعكم اي على منفعتكم ودفع الضر عنكم اتزيتغمركم <تصفيق> نغر نخبركم نخبركم على الرسول صلى الله وسلم كل قيزه انت يالوم مالتيو اهتمام علو تغداسنت علو مع الله عليه وسلم اتزغداكم نغر دماني خابو نختروخ قدماني بتعني انتي مع الله عليه وسلم قدوس يوم بده حريزي اتا اايا شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين بمؤمنين بتعميره روح يوم نيرما الرسول صلى الله عليه وسلم وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم نمتعه بالمؤمنين رؤوف الرحيم لربي بمؤمنين هو قصية عملهم من رسول الله سلم يوجد كفار قصية و منافق 对ه و تضع لهم هذا الناس هو قصية حزيونا من مؤمنين و تضعه و widerهم من الله 그런ى عمل الرسول الله سلم يجب الى كفار و المنافقين فى اقترب معاملة الى لهم وى اغلض عليهم ساله بعضك فبقى الكفار و المنافقين تم معاندين، أبسلم الناس زي أتو، أبتوحيد زي أتو، كم أقول زم أسمى السلتي، منافق ما هات، أسمى سالمالتي، المسلمين زمسلوا، زي... المسلمين تمثلهم زي قادوا، نزي أتوهم قلوا بالله، الرز... رب سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تتررر لهم إخاء، سلازي بولهم، سلازي نمؤمنين، إلو رب ترح تقسوا اتررره، نمؤمنين نيرو، لكن أبدعوا أنتم كفار، نبدع وانا بسلم لنا خصوصهم كلهم نتبعد كل خصوصهم كلهم روح روح يمرم عنا مذدمصو مذذابيو جنب ابذ وانا زي الرسول صلى الله عليه وسلم يترو نيرم مالتي مغنياتو تقران عند حربتي حوم تسلمنا عند حربتي حوم بدحرزي عنا تروح الله عليه وسلم يترر لهم وهذه الاصناف وهذه الاوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا اذ غاني اذ الله وسلم بحقي لاخرب بي مخانم اراقص مالتي كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله سوره الفتح الايه 29 أب سورة الفتح رب سبحانه وتعالى نرسول صلى الله عليه وسلم كتغصم كله محمد رسول الله له محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأخرى بيوم له تنبوة ترسالة الراجس اللهم مالتي وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سورة العراف الآية 158 أب سورة العراف رب سبحانه وتعالى وانتهي بلا الله اتوم دق سبات بلوم انن ابقول لكم يا تلايخه مغنياتكم انبياء لا اخون كله قومي نابزب لكن وبعثوا الى الناس كافه الى محمد رسول الله صلى الله عليه سبات يا تلايخه عربهم وعجم كلنا مولى علم تلايخهم رسول الثقلين الانس والجن ناب سبات تلائخم الرسول صلى الله عليه وسلم وعب سورة الجنون فبالرسول صلى الله عليه وسلم قرآن مستمعوا برسول صلى الله عليه وسلم اتي رسالة خبر مسبت صحوم أبس سعاتزي حتى أجنان كي ترفو ديناي صلى الله عليه وسلم تقبل أمه. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمدا رسول الله حقا إذن آيات كلا الرسول صلى الله عليه وسلم لأخ ربي مخانوم يما لقيتانا حتى يهودي نصراني كلهم زم مشركين رسول صلى الله عليه وسلم كابزمتهم أتحزهم دحر زي آمينهم سدين ناتهم باطلوا أنا يهودي أنا نصراني كتابنا هنا وريدنا يو توراة وإنجيل وريداً ينزبها لنقاريلاً سيئل ذي الرسول صلى الله عليه وسلم كم تاب حديث دبول ومالاتيو يهودي خلص نصراني بأي اندحر سمعوه باتيزي تملاقوه اندحر سمعوه بدحر زي انتداء زيت وقبلوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتي اسلمنا توحيدنا تي اندحر زيت وقبلوه ربنا سبحانه وتعالى نبنارك تؤي يبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حتى يهود اليهود والنصارى نابومت لايخهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدح رز صلى الله عليه وسلم لاخرب بمخانون مسفلتنا لا بد معنا شهاده ان محمد الرسول صلى الله كان فلتلنا كنت معنا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله زبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلن بجك حدا ربي بحقي بحق نقزوه يلن بجك حدا ربي له حجد ما ني ترقوم معي محمد الرسول الله كان فلتن لنا مغنياتو بزحوم مسلمين محمد الرسول الله نفطوه من ان الله صلى الله عليه وسلم كاب نفسنا لعلي كاب ولد كاب دقنا نلعن النفطوه مبلوا اذا فوتو تزياغن ترقوم علوا سلذي بحق الرسول صلى الله عليه وسلم كافتنا يوم انتا هنقبر ألنا مالاتيو ازين أربعة تزيئاتان كان مالا ألوم يقبأ ازين وان شاء الله هم اتكررشا ان شاء الله نملس مالاتيو بإذن الله أولا طاعته فيما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كأزز وخلوه وخنقبلهم ألنا حدثبني يا رسول الله ان الله صلى الله عليه الله صلى الله عند حرز بالكوينو عند حد ان الله صلى الله كوينو اذا ما يا حقي كونتن مالتي نا يا مالتي مغنياتو نتفوتوه سبتم زوزيخه كنت شاعر زبولو مالتي لو كان حبك صادقا لا اطعتو اتي فتوت ناتكا بحق انت تزنبر نيرو متمازز ان المحبه لمن يحب مطيع اتيز فوتسب نتيز فوت وسب يمئززيله يمئززيله يمئزز اذي سلاذ هنا اول مقدم كان معزز للانان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول مفتو هنا مالت اقول ايكونن كلي اجي وتصديقه فيما اخبر بات الرسول صلى الله عليه وسلم ز نغرونا دماني كنامن لنا ولا بعينا اين رعيو مالتي مثلنا الجنه والنار نغرو نا عذاب القبر نقير منا زغل لخايره انام اسراء ومعراجنا بسماي كيدم لعل شو عت واتيوم بدحري ربي سبحانه وتعالى خمسه صلات فرض الكل خيلو كاب خمسه دماني نبقى مجتزن صلات وريدا ابعت ليتي لعل السماء بتي حم متيوم ازغل خن امن علنا مالتي حتى انا اذا حالفه امم نا اذا إذا حالفوا رسولات كلهم نقولوا نقولوا كن أمنوا ما لنا رسول الله عليه وسلم بتي ذهبوا خبروا رمالاتي سالس ايتي واجتنابوا ما نهى عنه وزجر كابتين رسول الله عليه وسلم زخلوا نادماخن كل كل اللنا شرك قدوفوا لومنا كاب شرك غنر حقال لنا بدعاي تقبروا ليلومنا كاب بدعا خنر لنا حدش نقر مالاتي سبحان الله كندي ألو نحن نرسل الله عليه وسلم نفاتهم منا عندها باله اب عباده حدش نغير امسل لذلك ترى بعتي ما لا يلن سعدماني والا يعبد الله الا بما شرع انت اخذ اللي غاتوبلو نربي مززلخو طاعه قبرلخو عباده نربي قبرلخو يبلكه طيب بمن حنا نسولك يا خا نربحت بترسول الله عليه وسلم زحمصه صلنا بو هكيدال لنا نربحون جزات خوينه مالتي اما حاجه سب سمعتو عند حرز خيد كوينو بحانقولو زبولو زخيد عند حرز كوينو امه خير دلينا خالص يكون ان خير نديرو داينا اجريو ندابله ابدعه الله عليه وسلم زي قبرو الرسول صلى الله عليه وسلم كبتا زموتو دماني وواحد انقطع الوحي أنت آية يوم عرف أزوار جتنا من صلى الله عليه وسلم كل جيز يخن ذكره آه شباب أنت زياب زي زي يوم عرف أزوار جتنا من صلى الله عليه وسلم أحسنت أخونا محمد أحسنت بارك الله فيك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنت آيلوا رب سبحانه وتعالى ما ليتبزي آزئة أبزع الزيان تابلالو اليوم أكملت لكم دينكم كابلو دينكم من دينكم ملوء غير يلوك ملوء نقرد مختم اللعالي تخيلينيخا سلزي ديننا ملوء فبقى صلى الله عليه وسلم زي قبروخ قبر يمن بالقن ازين صلى الله عليه وسلم أنس أرم خات رحيم مغنيات التدين كل كل حبي رمونايم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بدحرزقن مختال راح ترف زلو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تختلوني نعي الله رب من تخفت وكم يبن سبحانه وتعالى طيب معنى شهادتي أن محمدا رسول الله هو الاقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمدا بأن محمد بن عبد الله القراشي الهاشمي رسول الله عز وجل الى جميع الخلق من الجن والانس كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون سوره الذاريات الايه 56 انبارك اذا الشهاده كنمسكر الرسول صلى الله عليه وسلم لاخرب بمخانم بان كل انت ما لتي هو الاقرار باللسان بما الحسن كنصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكي لاخرب مخانوم والايمان بالقلب باللبنات ما حناامنالنا مخنياتهم منافقين بملحسهم ياامنون يرب لكن بلبهم ياامنون يرب كانترب سبحانه وتعالى زبولو مالتي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك ايش لرسول الله يا رسول الله من اخرب اخاهم نمسكر لنا يبلو نيروا اذا نمسكر لذلك رب سبحانه وتعالى انتهيلو مالتي والله يشهد إنك لرسوله ربنا ونمسكر الكالون السقال الأخرى بمخانك والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين إيش? لكاذبون حسوتي ومايتؤمنوا سلزيت صدقي نشهادت أن محمد الرسول الله بمالحسنات رحزيكون بلبناون كتأمن اللواء مالتي المخاني قريشي هاشمي كم زنبرو الرسول صلى الله عليه وسلم مو خآني نمولو هزبي خمتالأخو كم تربى سبحانه وتعالى زبالو وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون كن قزوة خإنان رب صلى الله عليه وسلم زحن سأسئلنا يا شباب بوهن كيدا لنا ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ربكم يزود ما ينخل لنا الا الله وسلم حسنصلنا اسم خيت الرحمات كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سوره الفرقان الايه الواحده اب سوره الفرقان ايا قصر حاد تائب رب سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان استباركه زونه رب سبحانه وتعالى خيراته يزود امالتي نزل الفرقان قرآن أوريد رب سبحانه وتعالى فرقان تباهل زل المال لأنه يفرق بين الحق والباطل هذا القرآن أممم قو حق باطل فلا لي أممم قو توحيد شرق فلا لي أممم قو سنة بدعا فلا لي هذا القرآن فرقان تباهل مالتي هذا القرآن نمن ورجو تلنا على عبده ناب صلى الله عليه وسلم وريد ليكون للعالمين نذيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أموخاء الرسول صلى الله عليه وسلم نمولو عالم نخط أنكقوك هب ربي لإخوة ومالاتي ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر رسولنا اليوم نفتوه من دينا كاب نفسنا نلعلي نفتوه كاب ولدنا كاب يتسبنا نلعلي كاب دكنا نلعلي نفتوه ازي اخو لايكونن بل انما اول شيء انتهان قبر اللنا ماالاتيو ان رسول صلى الله عليه وسلم بتزهابونا وراء خبر كن امن اللنا نكفر كيبلنا ماالاتيو مغنياتو بواحد راح سلززاربو وانت وانت وان تمتثل امره فيما امر أبتزي أززونا دماني مؤزوزاتكم كونا لنا انتدى أقن برئيتونا نخيد كونا حديثنا سينا برئيتونا نفسورا ندحر كونا كابتفاهم السلف ندحر نوصو خونا مالاتيو أبزي ساعة تزي حقنات ناي رسالة ملقتي ناي رسول صلى الله عليه وسلم اي راقصنان اللنا كذلك وأن تجتنب ما نها عنه وزجر اتى الرسول صلى الله عليه وسلم ذخل كلونا ما خن كلكل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب كبدعه خلكيلونا كبدعه خن رحق لنا الله عليه وسلم زي قبره كنغبر يبلنان والا والا تعبد الله الا بما سبحانه وتعالى كنقزو توقينا باتي الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم ز حنسلنا بو أما بريتو نخيط تخينا مالاتيو إذي نبداعي زودق أن كابتمن قد الرسول صلى الله عليه وسلم دماء يوطعنا مالاتيو ومقتضى هذه الشهادة أيضا ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الروبية وتصريف الكون انبقر قبونا إذا شهادت أن محمد رسول الله قبو أغنبه بالرسول صلى الله عليه وسلم كاب أمننا بأر قيل خبتي صراحنا رب سبحانه وتعالى نرسول صلى الله عليه وسلم نخينه بب ابتروبية مالتي كمؤون عالم زخون التصرف كينبل نرسول صلى الله عليه وسلم أو حقا في العبادة خمؤون كنغزو خيلنا نخينا بالمالاتيو مغنياتو محير فوتوت نصارى نمن عيسى عليه الصلاة والسلام ود ربي لهم وصانيحهم ون ربي قيرهم مالاتي اذا دماني محير كفوتو خبلو في النهاية اب كفري ودقهم محير فوتوت اب كفري ودقاء مالاتي كم عزير يهود انتايلو العزير ابن الله لهم عزير ابن الله لهم ونربي لهم ونعزير نحن لكن رسول الله عليه وسلم باريانا يربيهم ومخالوا كنبل يقبأ بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد باريانا لكن مقزأتها يقبأ مني الزيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجاعة تميت مسمته أنتا يلوم عمر مخطاب رضي الله عنه يرحمك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنتا ربي يلوم نحنا سي نرسول صلى الله عليه وسلم بيوتهم وكلوا دعا أكبر لنا نبلوم ليرنا ما يتوقع نركا حجي دماني بحب أم نرسول صلى الله عليه وسلم عباس بوق يرنان للمنكا لنا ماي ك توقع لنا لنا نلمناك الله وسلم تس الله لنا دعاء قبر ماي وقع لنا بالهم نحب الله صلى الله عليه وسلم سلازونك اللهم بدي ما, يوقع الله ما يوقعوه بقى الخطاب ننتينا بقبر الله وسلم كيدوم الله ما يدلنا مغنياته بدحر موتناي صلى الله عليه وسلم يفلطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيتك خمزة هابونا خمزة يبهلو بل إنما بحاوبوا من رسول صلى الله عليه وسلم بتدعاناتهم قيرنا للمنكال لنامو أنت حاوبوا من رسول صلى الله عليه وسلم زخون كعباس تسبل دعا أكبر لناي لهم بدحروا العباس انتايلو اللهم ما نزل البلاء, ما نزل البلاء إلا بذن بلاء زورد كله إزه بذنبيو وما رفع الا بتوبه زباله خلل عن تقين دماني بتوبه أيو. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغثنا مسبلو. من سبلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ما يوقعون كذب انت شباب حتى عمر بن الخطاب نفطوهم تقينا ثاني الخلفاء الراشدين كيدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما يسيئنا ايبلون بل انما موتهم سلاذ خونو دعا أكبر لنا إلى أمامنا العباس أيضا كنت مجزعة زيقبهم كذلك رسول مخانهم دماء كن أمن ألنا ورسول لا يكذب مخاني كنحسهم يبلنان مالتي ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر الا ما شاء الله كما قال الله تعالى الا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي سوره الانعام الايه 50 سلازي سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم ننبصون تغمي وخون قدات اي ملكون سلزي رب سبحانه وتعالى بقرآن بسورة الأنعام آية حمسة مالاتيون تايبل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله مخزن اي ربي اي بل انما مايكو وكعديو رتك خيبديو ايزي ابيذ ربيو واللات كيبديو ابيذ ربيو نزا حماما خحويدي خلو زي ابيذ ربي ايزبلكم زلو ولا اعلم الغيب نا غيب دماني يفلتني نا صور زخنه نجر اذا غيب ربط راح يفلت ولا اقول لكم اني ملك انا والملائكه ايه يبلغكم يلهون ان اتبع الا ما يوحى الي انا جن بتملخت زمصاني بتربز زلخني بتوحي زورج الله مو يزخ يزلوه فهو عبد مامور يتبع ما أمي ربيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتزازنا يا ربي أي واتسون بتي ربي أزازهم يمزخونه وقال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا اب كال آية اب سورة العراف رب سبحانه وتعالى انتايلو أنا أيملكلكمني انتايلز يملك مالتيو أنا يملكني حتى ننفسي ننفسي تغميخون قدعات أيملك اللاني ازي أبيد ربيو إلا ما شاء الله بجكابتر زد زد له رب سبحانه وتعالى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير غيب نايصور نغر نايزمت انت نيره خير ما بزحكونيره ايلوم وما مسانيه سو حمار زبهال نغر دم ما اي من نيرو ثم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حانتي مشركة كافرة والعاذ بالله حانتي سبيت مالتي انتهيباتهم يا رسول الله نعم سايب بلا علا قال صحاباون حدا صحابي خيدوا سم قراء الله نزا شات زياء مالتي نزاة إلي زياء المهم سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لطو بلي عم فاتصحابي بلي عاون ميتو تصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قل رب قوة هبوهم انتها يقول ايموتون فبقى ذا من معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم حنسا مسبلوا علا مسموما مخانا نقيراتهم بأمر الله سبحانه وتعالى من معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم بدحريات طولة ما يبالعون لكن علم الغيب انتها انت يمقابروا مالاتهم سماء ما يبالعون تساحرمون علم الغيب انتزه اللهم نيرو نجيز سحرم اقدم محزون رمه السحرم لبيد بن الاعصم اليهودي بغاز كله تا يزرد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الغيب يا ابو اللم ما يز متصا يفلتون يوم الا بوحي مسوره دم مالتي ازيا عقيده اهل السنه والجماعه زامنه ازيا انا اهل السنه والجماعه بدحري رب سبحانه وتعالى انت اي لو ان أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون انا باري يتا انكر كبشركي كبدع حديث نغير كمون بشير يا بشير نمن نتوم توحد حزو سنة من قدناتي حزوم زخدو لقومي يؤمنون نتم زامنوا زي ابسوره الاراف ايات 280 شمتا الرغبه وبهذا تعلموا أنه لا يحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين كابزن بأرنتين ردى إبلا الشيخ من عثيمين رسول صلى الله عليه وسلم يخنو ولا خالو أتون مخلوقين ملائكة أنبياء أولياء كلهم زي أم كم زي قبو أم كابزن ردى وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده إذا عبادة زي آه. من سبحانه وتعالى طرح مخانا كم ترى رب سبحانه وتعالى زباله مالته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة الأنعام الآية 162 و163 أبزع هذه سورة الانعام رب سبحانه وتعالى قل إن صلاتي بلو ميخاز هذا الصلاة دسكدا زلوه نربية حدث كم تاب صلات شرك زي قبر زلوه ابتخال عبادات دماني كل توحيد كم ما لألوه اب شرك خود دق يبلون ونسوكي كم اون حورد ناتي نربية يبلون بقى حدث كحرجون كلون تداء نجنز حرج كوينو نزار دحرته كوينو ابشركي ود قالو والعياذ بالله نبعل فلان اب قبر زلو ولو اولياء الصالحين كوينم تقرب نعاته من عين حردنا ازي اه حروج زيان تدا نقبر لنا حرد لنا تعظيما نشقناهي فلان تبهله عماته مدو زماته علت دي المهم لنا دحر حريتنا مالتي ازي والعياذ بالله ابشركي موداق مالتي ربي سلمنا ومحيايه كله وتيون وممااتي كمون كل موتاتي لله رب العالمين نحادر رب طرح كل هوتي وموته كل عباده نحذر رب طرح رزق لا شريك له ربي مشارقتي يا وبذلك أمرت انا اول المسلمين بزيد ما تعززه بتوحيد بسنه نبي الله صلى الله من قدي تقتلوا بأي أنا متىكم زلوخويلهم وأنا أول المسلمين أنا دماني أول كابتم اسلم الناس ساوعو أنا إزيس لزخاني توحيد حزب اللومي رب سبحانه وتعالى وأن حقه صلى الله عليه وسلم أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها وهو أنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. إنتي قبو نحن قبرز قبأنا باقي يا شباب كلنا مسلمين نرسول صلى الله عليه وسلم بطوء كنوبه. إنتي عقمهم درجوهم كنوبه. رب سبحانه وتعالى فاتي ومي كنفتوهم. كاب نبسنان العلي. كاب دقنان العلي. كاب صدرانان العلي. كنفتوهم نرسول صلى الله عليه وسلم. بدي حرزي دماني اتزوجوا من قوم الله ورسوله زين كلتين كن الله رب مخانو مغرياتو اليهود والنصارى بكفر زاته بارتنا يا ربي انهم سو كيبلو لهم ونصارى دمان عيسى ودربي لهم بخمزه دمت الله عليه وسلم اعتنقي اللهم لا تجعل قبر وسنًا يُعبد لهم. كما تقول؟ نخيق الزوء نعيك. أبريسي زيق الزوء يا ربي لهم. دعاك يا ربك يدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. كما تي يهود والنصارى في قبرنا أنبياء ندام السوء. شركي زودغو كوموما يتخونه يدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. أتنكي غوميهم مالتي. فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بار يا ربيهم لأخنا يا ربيهم دمه. نقول لهم أنبياء يبلسهوما الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة أهل السنة والجماعة إمام الأنبياء والمرسلين مخانم وأشرف الأنبياء والمرسلين مخانم معلتي لذلك كل نبي بيوم القيامة يبله نفسي نفسي يبلو كلوم أنبياء نشفاعا معلتي الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها يبلو أنا اللي حجي كشفع بإذن الله يلوم فأبتحت العرش الرسول صلى الله عليه وسلم سجود قبره معلتي فيفتح الله علي من محمده لهم رب سبحانه وتعالى شعو يهبني بحسابي يهبن نموي ما تسأل لي اتي مقاسنا يا ربي ربي ينؤده يمقسه يمقسه بدي حرين تأيب بها انتم رسول الله سلم رؤسكم حفاب بلو تسوقها بسجود فرب سبحانه وتعالى تأيب له المالاتيو سل تعطى وشفع حتى تكن من نخطوه حسد لخادماته وحسه يبهل تدا مؤمن موحد كين يوحسوه مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي الرسول صلى الله عليه وسلم هزبي بن حرزق قال هزبي كفكم مسلمين نبتحدو الكوثر ما يكساتيو مسمعو ملائكه يسقوهم فالرسول صلى الله عليه وسلم بدحرم من تاع خمس غاتمسله زي فلطو دحرم ماتو مالتي دحرم ماتو من تاع خمس انك لا تدري ما احدث بعدك بدحرقا انت يحدش نجر كمزمص اي فلطكان فأقول سحقا سحقا بل راح اقولون اني سوقو ميلو لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كفتنا يوم كاب امنا له بثمن قدوم كنكيد مالتي خطب عندها بخلو بزعبه اني اضحيه حد صحابي مسيو اذا اضحيه دحري صلاه دحارده فقد اصاب سنتنا الى مر الله صلى لكن قبل صلاه دحارده فانما هي شات يقدمها لاهله شات يا مغا سجاديون بتسبو زحارده ظلم بر اضحيا يبلون يلو معنته بين الصلاوه قد و... مصلات ندير صلاه تنزل وحت وقتيه لكن زي صحابه زي ماصيو يا قد مصلات ندير حريده الله عليه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ننيو اي رأيون انت اي رأي شاتك شات لحم زحريتك ازلغة حرود نايسيقا حرود يعني. وضحيا يا بلكان. نمنتي لمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صح البخاري ولذلك ابن حجر العسقلان انت يبل. وفي هذا الحديث فيما معناه وفي هذا الحديث دليل على أن من خالف رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبادته مردودة وإن صلحت نيته وإن صلحت نيته من الله صلى الله عليه وسلم خالفه ولا نيوت بغطة تقول مباري إتاع عبادة نسكت يا ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخال بقاسة صحابية خير الجلي مالتي طيب عبد الله ابن مسعود ابو كوفه تاكيب امريوه تاخبلوا مالتيو ذكروا قبره بحانساب كونو بحدد دمطي ذكروا قبره نيرو المهم ما هذا يا عبد الله ابن مسعود انكروله بده اما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم صومت فلتوا ويد حدش نقرت ريونه على قبر رسول صلى الله عليه وسلم زي قبره يلوم دخرزي انت يا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير نحن الخير جالينا انا تاكبن يا لوم شوف زياد ماني كندي ابواتنا كندي نخير يندابلو. لا بترس رسول الله صلى الله عليه وسلم زحنسولكا زي تخي توخينكا اتانيها ما حدش نقرنخ مسرتينا تاك بناخذ لو ايكالون تاع الزنبرتو ملسغن نخير دلينا الهو بنحريو انتهي لهم مالتيو وكم من مريد للخير لم يدركه له سب خير دلي عند باله ابت خيره يبصحن يخلف من الله السلام عليك أيها النبي إلى إيه ما الرسول صلى الله عليه وسلم كاب نبي رسلي بلت سلازو قولنا الصحابي السلام عليك أيها الرسول إيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما قلت كم تازب الكواد أبل أي تغير إلى ما الس... مع أنه نفس المعنى نبي والرسول أحيانا يا أيها النبي يبنى رب سبحانه وتعالى أبكال دماء يا أيها الرسول لكن حتى تألفاظ كخير كم زي بلو أرد أمه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي دابل سلام عليك أيها الرسول أي تبل إلهم أبتحيات لله التشهد علم أمه إذن قلن تأيرد أن نرسول صلى الله عليه وسلم كن كتل نيانا سبوغي دابلنا أببدعا عينودق رسول صلى الله عليه وسلم زي قبر و أين حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبرو اين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمن قدوم ز خيد بتزحنس رسول الله صلى الله عليه وسلم ز خيد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم زفته اما نياي تصبرين ازي مخالفه از قبر زلول والعياذ بالله ان الله صلى الله عليه وسلم انصاره من زخير زلول مالتي عباد انا تدماني تقبلنا تيه باللهن اب قد ربي ازي سلاذي خنا زن اربعه حضره كنمال سند ماني اولا طاعته فيما امر انت دا الرسول صلى الله عليه وسلم بحده نجر عزيزهم كن عزازهم اللهنا وتصدق فيما اخبر بتي ز دم ادما حقهم كنبل وش ما انا عنه هو زجر كابت زخلكل وناخن كلكل لا يعبد الله إلا بما شرع من ربيك نقزوعته بات صلى الله عليه وسلم زحان سأسألنا ترحك نقزوهم يقبأ أمالته من الله زين أربعة ترقمنا شهادة أن محمد رسول الله زدق ملك نعم شباب ويكابعتن حنت ويكلتن بارك الله فيكم نعم اخونا محمد طاعته فيما امر بتعزززونا كنعزز نعم تصديقه فيما اخبر حقهم واجتناب ما نهى عنه وزجر واجتناب ما نهى رب سبحانه وتعالى دمهم غزو تخونوا بتزحن صولنا طرحكم غزو ان رب سبحانه وتعالى زي صراحه اقدست درسيا كلنا انا لكن بزحسب الرسول صلى الله عليه وسلم فتوى من اندى بلا بدعه يودق سلا زلو بخم ابنت امسلان تاقوا انواع بلايا وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته